ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْنَا إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها, يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثره بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أليون 117. تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 118. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين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 وَالْدارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن شَاءَ 117. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ رَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابَ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ الله الذي رفع السماوات بوير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحدة ونفر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون